إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کو <Strade> والعاقبة لي والله. والله. والله. والله. والله. والله. والله. وَمَا <تصفيق> لا لو قف لو Love. for how to me Lord 1 What's that? وَقَلِيلُ me one down. <تصفيق> <تصفيق> وقول Oh wow. La <laughs> <but> Malkoto <welcome>